م و س ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م و ا ل ن ا ز ع ا غرقا ا ت و ل ن نشطا ا ا ش ط ت و ا ل م الاسلاميه ا ف س ب ق ا ت ب ق ا ا م د ب ر ت أ ر ا و م ترجف ر ج ف ا ا ل تتبعها ا ل ر ا د ف ة قلوب يومئذ واجفه أ ب ص ا ر ه ا خ ا ش ع ة يقولون ائنا لمردودون في ا ل خ ا ف ر ة أئذا ك ه فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى آه آه آه آه اذ ناداه ربه بالوادي المقدس قوى اذهب الى فرعون فقل موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه أدبر ي س ع ى ف ح ش و ف ه النابلسي أ ر للعلوم ا ل ا ل ا ل و ا ل لعبرة م ن ي خ ش ى أأن خلقا م ا ل س م ا أبناها ء ر ف ع س م ك ه النابلسي ف و للعلوم ا ه ا س ل ا م ن ه ا ما موسوعه النابلسي للعلوم ف إ ذ ا ج ا ء ت ا ل ا م ي يتذكر الإنسان وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا, وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقا ونهى ا ل م و س و ع ن ا ل و ف إ ن ا ل ج ن ة ه ي ا ل م ل ع ل و ن ك عن ا ل س ا ع ة أ ي ا ن م ر ي ه ا ك م ن ت ه انما إ أنت منذر ن م إ انت أ منذر من يخشاها كان إ ل ا ع ش ي ا ك أ ن ه م يوم يرونها لم ي ر م ث و ا